fact Il... أَيَوْمَ نَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالُوا شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تَكَفَّى فِ اللَّهِ لغافلين هناك تبلو كل نفس ما ورد multimod pol What? وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا